بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م والتين و ا ل ز ي ت و ن و ط و ر س ي ن ي ه ذ ا البلد ا ل أ م ي ن لقد ل ق خ ن ا الإنسان في أحسن في ت ق و ي م ثم ر د د ن ا ه أسفل س ف ا ع ي ن